bilal zia ba'dhi jama'a mu na batana hi risala bilawila tugtaja sababu ya kutungwa risalahi na risala za sheikh alislam rahimahullah kadha kupitia jawab كوبطية سؤال اللي يئولذى ان هذه الرسائل زيكان دييئ جيبو يا يي الحماوية كسؤال بواسطية اللي كان سؤالنا هي العبودية نسؤال وهكذا <تصفيق> ثم بعد ذلك بزونغمزيا وليلي مهمو وكجوا مسألة هاي نفيعدها كساما مسألة عبودية، قصباب وسسي كوموا لينجو لسسي كوموا الله سبحانه وتعالى البليز قن القرآن لينجو كوم ولا سسي كوم العبودية لله سبحانه تعالى. ين لينجو كوموا سسي نمدين. وهي رسالة إلى قوينة زنقمزية مسألة هذه ما معنى العبادة وما منزلة العبادة غيرها من العبادات وأدلتها ومعانيها وغير ذلك اليوم إن شاء الله تعالى تتركوا نبذة يسيرة من حياة هذا الإمام إمام أهل زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تراجع زعل ما ريتوا من فوائد كبر، من مهمه يوئ سهم يا ما يشاء يعلمون تون، تستفيد صوت تستفيد درس كبر نتوني أهل العلم. Wamepitia nini Wameishi maisha gani Na kumjua mualif Wa kitabu Kumjua mwenye Tunga kitabu Ina umuhimu wa kitabu kile Kumjua ya mwenyewe Na sifati zake Basi vile vile utaweza kuelewa Itakusaidia kuelewa Umuhimu Wa kile kitabu Na Sheikh islam Simgini مع كل المسلم الذي أو مع كل طلاب العلم ما في الكتاب التي تكتب الشريعة القسكة لك فهو غني عن التعرف فهو غني عن التعرف أهي تجيه كواليزو مينجي يكي تناتاجم هارا كوامارا لكن عاد عادة ندستوري يا أهل العلم وتجد تراجع زعُلَم بين يدي الكتب لمِثلِ فيله تطفوته مكن هو من هي دراستوريا مع علماءه يفكرون باختصار بعض ما يتعلق في بحياة هذا العالِم ما يكون بوكيل كتاب نجسوم شيخ الإسلام رحمه الله جنا أنا أيته أحمد أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن مجد الدين أبي البركات صاحب المنطقة لذلك يقول أنا ابن تيمية الجد ابن تيمية الجد بويك اهو نبني تيميا الحفي يقول يقول ويقول ومن توكا كوني أسرة وعلم ومن توكا كوني أسرة وعلم كوني ياكني أبو العباس أبو العباس أبو العباس رحمه الله رحمة واسعا وما زالي وولد بحران بحران ني كي يكي كي يوم الاثنين يوم الاثنين عاشر من ربيع الأول تاريخ قومي ربيع الأول ينفذ 6 ذي المزلي تاريخ قومي ينفذ 6 وقيل امزليو مثل الربع الأول سنة إحدى وستين وستمائة هجرية هنا موكال الزليل ستة إحدى وستين هنا موكال الزليل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باباك عبد الحليم في القرن فقهاء أطلق فقهاء الحنابلة لا علم كذا كباباكي نمنجنا من الصوما كبابوياك رحمه الله رحمة واسعة ترجع مشيخ الإسلام كتب مجلدات كتب الذهب يعني سبحان الله صفحات عنه رحمه الله ذهب من كبار تلاميذ شيخ الإسلام من كبار تلاميذ السلام. لكن الذي كتب أطول ترجمة الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتاب بقن شيخ الإسلام حياته ووى إلى آخره هذا فيه ذكر أمور كثيرة من حيات الشيخ رحمه الله قلت يقول يقول يقول أنه أنت منك يقول أنه يكون فنزا يقول أنه يكون فنزا شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة ما هي مهندق وكمهوس كتابك مزيد نقوله هذا مجلدات لكن أنا أقتطف شيئا من ترجمته أبا وكبأ نataka تزنتيناه تونا هوا أهل العلم اللي يشفيه واللي بيتيني حقيقة تستفيد من ترجمهم وإنه ماجه نموجه كلنا يانج تتعجب والله. تتحجب من حال هذا الرجل الله ده. طيب كتika ماما ميقوامبا نataka تتزامي كوني ما يشاكي كتika كما المسمى بن عبد بن قطامة رحمه الله أمي رحمه الله شيوخه الذين سمع منهم شيوخه الذين سمع منهم قصبه كله لأسهم لا بد من شيخ لأن الكتاب ما تعلم كتابه كلي مش لذلك تسميني تراجم ذاكلا المترجمين من أهل العلم أذن تجد شيوخه وتلاميذه هي لي يعني كما تشين سلسلة يا أهل العلم لا بد من تلاميذ ولا بد من shuyuk lo sababu shuyuk ya ni una chance umano yip shuyuk ay ma yip shuyuk al kitab kitab akun shuyuk la yip shuyuk alladhina samia minhum wa akfar sabab na abil had mashek akfar min mi atay shuyuk zayda mashek mi ambili zayda mashek mi ambili kwego sa'o nipitia kwa mashaikh saa saa 10 zaidi bitens wazi kwa hiyo hii ni funzo na ni ibra sisi tupate wazi kila ukipitia kwa mashaikh kila ukizidi خبره kwa hivyo hino inawotekana kila lesoma kuna mahali lesomea na kuna mahali lipitia ye kistaz kya mashallah me saba me saba faid ki uliza mansho yohoho kuna chochote hata hatujee samea kumbe nini kitabu sheikh alakinna kitabu na siku ile nitandao nitandao pia ni sheikhe na wakati tutolea ma sheikh kweli haya mitandao ni ma sheikh na ma sheikh aliotoka kama haya mitandao bila sheikh يعني الفرع للأصل ينسب، الفرع للأصل ينسب. تزمان شيوخ السلف أنجلينا تلمس الورق، وناهِدنا لس كذلك. تزمان سيس يما يما يميتان راو نميجنا أنجلينا تلف الورق، إن شاء الله ها؟ هكذا. فالكتاب إخوان ما تعلم. لذلك من أبتيه تجر وتموزين، وأنجلينا والى وناهريبو سانا Hi manaj, hii da, wenggaliani, nan, nihang, wallah, nishika alghaf to ay kuna na, na naja, ni sahihe, kina akta, lakini wallah, hawtya huna la yauna حتى يقوم بهابك ونهي ونهي ونهي، لذلك أتي هذه الدعوة من قبل هؤلاء. شقوا الكتاب ينكبون عليه الكتاب، ثم يخرجون من مينت أو يذهب إلى هذه المواقع. أنا سما، أنا شكو، أنا كود، أنا الطفيعات. هذا ناقل للعلم، ناقلته. وجردنا، ناقل. نكماه آلنا نكود مثل ذلك. ما يقال أنه مدرس ولا عالم ولا شيخ ولا كرا. نهيه التككانك في مسألة علم. لا بد أن تعرف شيوخك لمنته حتى يثق بك. يثق بك لأن هذه أمان عظيمة، سولية عظيمة. وأنت هوازك وكوبا حواس زعاق وكوبا حسياك يا أمانك وكوبا حسي مسكيك وكوبا ماوكي. فما أنت حتى ما تعرف شيوخك. هذا من المصاعب. نذريز التقارير فصلتنا زيسكية. تاهيز نازو تلهر الله السلام العافية اه سلف مسلمين يعقلن رغم في كيانا كونا لكن وتوبي واو تطوف هنا بس السلف اختلفوا في بعض المسائل العقديه يمتطوقه هפה ان هي فكره ان السلف اتفقوا كثير من المسائل العقديه والمنهجيه مفهوم يعني يقول كما قلنا ماشات اختلف الا ماشات سمى مفهوم بحرف كلام يقول إلا ما شات عندنا تيجينا ان انا في كتابوني امامي انا كتابوني واضح انا كتابو حكي لمشي سي شيخه أليس كذلك؟ فأخطاء زلة عظيمة حقيقة، زلة عظيمة كيف أنا أتي وقرر للطلاب على أن أن السلف في بعض مسائل إلا القليل من العقيدة اختلفوا سبحان الله والله هذا هذه من المصائب هذه من المضل لذلك يجب أن تلزم الشيخ الكتاب إخوان ما تعلم هذه عبرة لذلك أشوف شيخ الإسلام أكثر من مائتي شيخ وأخ الله، صحيح؟ هذا شنقا في أي كتاب هذه، آه، أتريدكش الفرع للأصل ينسابه. ويهيئ لك أحوال البكتيا. أنا مسكيا علم مرارا قنفانه. سمع مصندا الإمام أحمد مرات، مرات قراءة المصنف. كان عند سلفه هذي العادة القراءة والعرض على الشيخ. وهذا نافع جدا بدون شرح، بدون شرح. حتى يسمع الطلاب الأحاديث سرداً هكذا هذا كان يفعل في مجالس السلف بعد صلاة الفجر يؤخذ صحيح البخاري يقرأ إذا وصل الظور ممكن يكمله قبله أو, قبله أو قبيل الظهر أو بعد العصرة ينهي عن سماع سماع صحيح البخاري ما الفائدة من هذا؟ هناك فائدة تسمع الكتاب كله عندك فكرة في هذا الكتاب ثم تعاد مرة ثانية وثالثة تستقر الأحاديث تستقر الأحاديث لذلك وتقول تلكت كجميته آه هنا أنزق وإسكير زميجاء زميجاء ليش وسب فيه حاديث كثيرة في الدواوي ما قرئ حتى كما سمع لدون شرح هذه فائدة بلا شك لأن الحديث واحد الحديث واحد تستفيد من نعم شيخ الإسلام سمع المسلم مرات ومرات سمع المعجم الكبير للتبراني كتاب مصدد أكثر من سبعين ألف حديث تقريب وزيادة حديث كده أشيخ المعجم الكبير ترسي سيم كم من الآلاف لكن على كل حال سمع وبرع في علوم كثيرة علم العربية والنحو والتفسير وأصول التفسير والفقه وأصول. وغير ذلك رحمه الله رحمة واسعة اسمه ملة، البوثيكا مياك عشرين، ببابك إلى الكفر. مياك عشرين، شيخ الإسلام توفى أبوه وتولى هو التدريس. يسأله قد شفوا بعدا ببابك. أكَّام هالب ببابك. نالبوثيكا مياك عشرين نميلي، ثاني والعشرين من عمره، إلى كوك كأئمة الحديث. الممتازين حتى القوه كاتكا زما زكي انا فنانشوا ابن دقيق العيد من نلقى قرن ميو القوه زما زموا حتى watu walikuwa kinfananisha nabin daqiq al eid min daqiqe yemu na mjo hapana mchezo bin daqiqe si panse mtwa mchezo sheikh kitabu chake يعني حتى سيوهاته سبحان الله لكن السر في توفيق الله لعبده توفيق الله سبحانه وتعالى أسمى الذهبي رحمه الله ذهبي بيكتك تلاميذ وك نشأ الشيخ التقي الدين يعني شيخ الإسلام في تصون تام كتك حفاظي ساسا كان يصون نفسه حفاظي ساسا وعفاف وعثاف na تطلع ila al haram wa ta'alluh wa ta'abbud ana maisha lenukia na ibada sasa na شيئا من عبادتي mbele nitawasomea shay'a min ibadati niliyenye mutastaajabu sasa ushangae kwa nini mtu kama huyu kuathifiwa kushika ilmu namna hii ushangae kwa sababu pia نا علم الله سبحانه وتعالى. وتك هذا هو هذا والليلا فكاه اللي هو يسمى. رحمه الله. وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظر ويفهم الكبار. نعم دكتور. كني حجة هل كني مزيش الكوان يمزيش كبار في الحجة رحمه الله. ثم قال وتقدم في علم التفسير وأصوله الكوامبالي سانك يعلمه هي وجميع علوم الإسلام وأصوله هنا علم زود. فإن ذكر التفسير كتاب علم التفسير فهو حامل لوايده إن تبزبدر أنجز. أنت تشوفوا ككأقواله في تفسير الآيات تتعجب كيف يستنبط الشيخ مسائل عجيبة يعني حقيقةً وتشنجاهم تقولوا أنا فهمك يا سجان وإن عد الفقهاء فهو مجتهدون توكذقن يفرق التسوس والسابع سبحان الله وإن حضر الحفاظ وإن حضر الحفاظ نطقا وخارصوا يعني kizungumza wale wa mabubu asante karisata wewe huzungumza tawakumbie nyamaza wewe mwenye utanyamaza كان السلطان الناصر كان قريب منه جدا ممكن كم شكل مكونه هم فقط وكاستهجاء هو نعلاقه جان الشيخ الإسلام إن كان يستمع له مبكر البكوفة هو بان الponder الponder عربي هو نكمل سبوا لكن أنا ناسا بقى كم سكيز كم, كم, كم, كم, كم سكيز ماهي مجرد علم وعبادك هذا يكون ميل يكون ميل اسمه ابن القيم رحمه الله حضرت شيخ الإسلام من تيمية مرة صلى الصبح لما يحضره كي وشاكس مجرد من هنا بعد أكسال الفجير بعد أكسال الفجير ثم جلس يذكر الله إلى قريب منتصف النهار إلى قريب من منتصف النهار قريبنا إمتانا كوا كتكاتي هاپن وكماليس وعندكوا الزنكو كنا كمغاليات يذكر الله ها بنقيم أساسا مغاليات ثم التفت إليه كزنكوا كان يتشاجر مثلا و كان ينغالية هذا وقت وتهو كذا تذكر الله Kabla jamuliza bin al-Qayyim Iyakam pa kabisa takala Iyakam mambiya Ibn qayyim rahim Allah Hadihi radwati Hadihi Radwati Law lam atagadda Saqata kuwai Kam mambiya hiki Indok cha kulacang Mu'iliwangu hula cha hiki. Na law kamasuku ula Layo sekulacang Masala kamasuku fanya Hayat amal بس إنك لو كمان لوكس أشاكولا، نيجي ذكر الله، ذكر الله. نع، سَنْعِقُ وَنَعْنُوْهُ يَوْتَهُ يَكُوْسُهُ مَا لَعْفَالَهُ لَطْكَمْ أَسْنِعِهِ فَعْنَيْهَا إِيَابَدَكَ مَهِينٌ وَقَالَ لِي مَرَّةً أَسْمَاءَ الْقَيْمَ مَرَّةً يَنْكَنِي أَنْبِيَّاً لَا أَتُرْكُ الْذِّكْرَ اللَّهُ تتحجب يعني كم هيا كون ديك وهايا أو تصديقك وناتشول تقول كمها والله كم هيا كون ديك وهايا وين جهون نجومك وصديقك اه نكوبالي الله سبحانه وتعالى ولي الوقت وكاتيك يا تهجي يا ونسجي النين ها يكون هنا وقت وبرازة او كباريزي ولا كتزمهين لما نسي ستوشنغاب ستوشنغب ستوشنغب ستوشنغب وسبب تبزويا راها نستره ساسا بس ستوشنغب علي ستوشنغب علي ستوشنغب علي لا يتوشنغب علي لا مسجل هاك عنهم راه رحمهم الله أموانبيا من القيم لا أترك الذكر إلا بنية اجمامي نفسي و <laughs> Subhanallah Yani ya mambia Mimi ni kiyacha dhikru Allah Ni kwania ya kupumzika Kwanza tena upia Yani nachoka sasa Ukiona ni miwasha kubukuru Allah sasa Na pumzika kupatanguvu ya kuanda Kwanza upia <coughs> Kisha semaje e, Li astaida Bitilka raha Kile kipumziko yani, pumziko, Na tumia kipumziko kile Li dhikrin akhar kuanza upia dhikrin gilin وبهنا معنى ذكرياته هي عباده ومطمزقه الذكر بنية التقوي عن الذكر اذا الذي الوسيله للعبادة هو منها ما كان وسيلا للعبادة اتبعها وهو حتى كي يمذيكا يواندكي لماذا لانه يقصد استئناف ذكر Kwa bakilay kipumzi ko'y sak amelaa Amepumzika pumzi ka Kwa nia ya kupata nguvu kurauka Kumdhukuru Allah ko'y kulala tu nia hiyo o kupumzika kwa nia hiyo yuko kunya ibada Liana inma al amal bi inniyat Allah sa sa mga mahona na na na na na na na na na na na na na na na na na na eh kwa sababu Allah Subhanahu wa ta'ala alikuwa mimuunda kwa kazi hii hiyo ilioifanya alikuwa tayari Allah sham tayarisha kuja kupambana na hawa jamaa na hawa jamaa wakipambana nao usifikiri utakwata babae hata kukuuwa hachana kukuua peza kukuuwa يرتفع الدرجات بإذن الله تعالى بشتامهم قم توسيعه. والله سبحانه وتعالى. سكليزم ويانس متنس. سكليزم ويانس متنس. شيخ الإسلام يقول رحمه الله. لو جوا إلى منزل لفكي يا حكوزاليفا نائبان. آه. سيسي هو نعلم كم كنازك. بحر كناز. أبانا. أبانا. أليبتها أليشروئني عرفني اجتهاد فطلبة فطلبة من الله صل الله كم نزكوا كلا كيتو كنا أسباب ليس كذلك بن عبداس رضي الله عنه سألقول كلا لك وانك آخر الليل أشفي كبار زيد الكتاب الله من بياء يا ابن الله ده مستيقق وهاحبه من البيت الرسول Hakda gullin na ang nafala b'ulamain na umir na kwel. Hain dama na lisan. Hindi nilivol tulivam risak wafany ulamawet, lana zid kan akbar min min al, e al Quran. Asa Ibn Abbas kan ay taglam minul Quran zid bin Sabit. Sisi <laughs> Akija anakak kizingitina na lala na kitabicha chake namsubiya rin zayi de toke ko namskitina waki muleza masaya la na aliyon bawo duwa Allahumma faqihu eh amilala namin na ya yamto bwana an taku alifat fa pendasi waize hakulata kase mamem inshapata duwa alifana igitihada bagda Baada bawa alis kadalik iba ne bawo salafu lisa lisa lisa lisa lisa lisa lisa lisa lisa lisa وتبذل مهجهم وكل طاقاتهم ولتوى من أجل هذا العلم أسمى شيخ الإسلام رحمه الله ربما طالعت على الآية الواحدة مئة تفسير سبحانه ربما طالعت على الآية الواحدة مئة تفسير آية ما جاءة قرآني أسمانه زكوتية تفسير قريب ومأجى إلى كيف فهم ثم إذا كتب وتكلم يفيض بحاره رحمة الله لأن مرة كم من التفسير آية ما جاء هي سورة هو كمال سورة زمان زكوتية الله أكمل ابن إبروسيم هاي كتوشيه الله أن سك موجل بقوله من كان أوفر منك شعرة وأتقى منك ربنا ها هالكو كم توشى مني هالكو أنا يلي نيجي كلي كواي نالكو متشي نمغو كلي كواي ناليم توشى كوقي يا جناب له هاي كتوشى كوهي نفلاه طيب لذلك كسمة ثم ستو بعد كتالي ما ستو قال ثم أسأل الله الفرد ها ثم أسأل بعد المطالع والاجتهاد والجد ويسمع ما. ما يعتمده يقول خلاص أنا أنا مررت على مئات السير فنام كذا سيدم شو تو أكساء ما تسلخان فايماتيس هو بنا من مانيس سيد بخاره وتنجاز الدنيا زمان <تصفيق> عند السلف يعني هذا لا لا يسوي شيء أي ما حاجة فين لو ته عند السلف شوف بعد بعد هذا الأمر قال وأسأل الله الفهم Isigitigy mga mga nyewe Eh, ni ka gurikan kauna mimin Diyo mimi la, mo ba Allah s.a. Na ta'lam pefaham wa akul niki Ya muallima Adama wa Ibrahim Ma'alimni Wa kuntu adhabu ilal masjidil mahjurat Wa nahwiha Akinda sa hangi faraghan Meskiti laguraguraguna atwinge Asama yin kandawuko Iyay mo nya sema Kusawa miskiti ya watwinge Asala kena miskiti ya majurat Mbali bali mbali mba hainda Watwinge wati kandawuko Sama kuntu adhabu na kwa yin miskiti Wa umarrih wajhi Fi at-turab nikiweka keweka uswangum changani Wa as'alulah Ta'ala wa akul Ya mu'allima Ibrahim, allima Ha? Allah Aung ba ilm? Aung ba ilm? Sa sa kiya nulilmu ya kiya nafikya Nanya ta changani? hawa Hum chukano Hum Subhanallah يا لم تحل حتى كما هنا علم قيع بدهاك توت الشكوك. وهم توكا مهون. الله سبحانه وتعالى كفونجها نو انجلية. ومب كما بيسيزم ابو فسي. والله. رأيناهم. فانقاب كانوا تبجحون كل منابر وكل مسبيكم من ياه. اه بنتمية كذا. ده. اه. الان مرهون كلامه. يا نقولشة، آه، هايلي منينو يا مكويندا، ما توندا آثاري هايلي منينو أنت تكلم ما شئت، وقل ما شئت، لكن يوا يذهب كلامك، لكن لا يذهب آثاره. وش اسمه ماذا شف رأي وش شمليه والله لا تمهوانا كم, كم من الناس الآن الذين قريبا كانوا يسبون شيخ الإسلام ويتعنون فيه كيف قسمهم الله؟ إجترفهم من أصله حتى تنبلكن تان. الآن شيخ الإسلام تمتاج تمتاج؟ ضاوة كُي شتى ما ينأش سهلكان حتى ما ينьяه هاي تجيتان نسأل الله السلامة والعافية. إذا نكتيك شيئا من تنسُكه رحمه الله، أسمى ذهبي البلبيلة، أسمى ذهبي البلبيلة رحمه الله، هو أكبر من أن ينبه أو ينبها على سير من أن ينبها على سيرته مثلي. بنتمية نمكوب كياس قام تقام ميمي نونس استهيك قوي لذا سيرعك. نانه الإمامن نان الحافظ الله رحمه أسمع أم توكا مامي مامي حتى نسكي الحياة كويلة زستي فزهو شين رجيو أنزراب سما سستهيلي مامي كويلة ز فلاو حلفت ساس كليزة بين الركن والمقام لو تأكل كيابو بين الركن الأمانين المقام آه بالي بين والمقام نسمة محف الله نلك لحالفتو بس انتابا أني <تصفيق> ما رأيتو بعيني مثلا يعني كتكزة مزاكي نيكو تياري <تصفيق> نفليكم بقى كنية الكعبة بين الركنين نيانبيه بقل كيابو كنية جابولولو تدنياني ستونا لنجيني لكوليا كيابو إلا هل أني ما رأت عيني أو رأمار أيتو مثلا سيجاونا كما هي سيجاونا كما فما قال ننتكولا تنakiapo annahu maraa mithla nafsi kwamba yeye mwenye ipi ماذا يفعلون هؤلاء سمسفو سمسفو usi kama sisi مسفو ta tafdimba hapa niya kitu ni بحار وفلان وفلان لكن المنباة ماذا يصنع هؤلاء قال أنا المكدى وابن المكدى وهكذا كان جدي وأبي وهكذا كان جدي وأبي أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالاتي. أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي الله هذا ما نقول كسر كسر فيه وسمعنا من نجي يوى بعد أنا الظلم لنفسي. وهي ظالمة سبحان الله ولا يمدحونها يمدحونها الله أكبر. ثم يأتي هؤلاء لو قمتم توما زبون يوئ قبلكم توكانا تعرف ما هو شيخ الإسلام ما هو سيرته فمن حتى تعتبرون بهذا نمت يسكي وانا ونامكم توكانا مؤلئي هاني أهل الظلاله أهل الضلالة yakiina hatuna shaka na upotevu wa wa zikara sanaa tawila sina haja kustaja nyingi dhahiri rahima allah dzakar sanaa na nqal kwa wanazuoni wengi kuhusu sanaa za kiyei sheikh كل عالم يتحق في كل عالم وعلى الشوكان في البدر الطالع يقول هذا شوكاني رحمه الله عليه يجب أن يكون محاً الشيخ الإسلام يقول وقع للشيخ من أهل عصره قلاقل وزلازل أهل سوك و سوك و سوك و سوك قلاقيل يعني اضطرابات طراباط <تصفيق> ذلك وامتحنا مرة بعد أخرى في حياتي إيش وهذا علامة المؤمن هينو علامة مؤمن أكمل زهيلي هيلي أكمل زهيلي هيلي هكذا هني علامة زوري هي إشارة يكون إشنا امتحنا قوة إيمان وجرت فتن عديده رحمه الله رحمة واسعة ثم بعد ذلك ذكر سبابه تش سبب هنا السبابه يا يا انا اظن قد الشيخ بحسب الحسان ها Kuna mahasini, miskin. Eh? Hada fadolullah mimpayah, wa nini huwa mekwa hifi. Ukatoka baad ulama'u sharr, ulama'u su, wakamuhusudu, sasa wakam timba kila ina dhitimbi ili, umtehendani, wangarewaw. Sasa wakawalaya kwa jela, gawadwa taqawusun gumza wakumun inje, hata wawajona dwa tangara. Ibtulia al-sheikh, rahimallah, bihassad al-hussad. فكان أشد ابتلاء أشد ابتلاء ابتلية به في حياته حكنا امتحان امزيت ولا ترى كما خسر اللي تكمله يخسر حتى بعض الجنة ولتوها دموعك وكسم حلال يوازي فكان اسمه من بل ما كان رحم الله هذا القاضي من الذي يقال ibno mahluf iban o malikia katikawan hebo lamalik ayto ibn mahluf fa innu min shayatin him al ala safki dimai al-Muslimin hul katikawan lamashipan yon ang gaza nakatikawan lamashipan na ni zima lakik shipan imkub nee bakong gaza wala ba-kamba, wana-jur'a, wana-tasahul Laku mwaga mwaga damu za islam Waku hukumut, hul halal damu yaki Bi-mujarradi akadid Kwa mujarradi wa muntukus langi yorongun Ayyuham man yorongu, Shaykh Islam has accepted Wabih Ni katika mani ul-asema, asema ka ka'an qawli Mengin katika ul-asema ibn-makhlouf Asema Ayab-badakum wa gada-asema nina madarawu Inu gunisha, wa Allahi utawna wazinu hasilinu وحسيدي القوانا هوبانا يوى شيخ السلام ما ننو لم تصنعي ونمانين سبحان الله اتجواز يتوقع من قلبي حاسد كن يموى وحسيدي السيما قوس شيخ الإسلام السيما إن هذا الإمام قد استحق القتل هذا كلام هو إمام هو أم استحكي كيفو وثبت لدي كفره Mimi kwangu mimi sidhubutu kufaelewake. Sina sasa. Eh? Sasa mchochea nani hakim? Amchochea hakim basi kama kwako usidhubutu aondoshwe sio? Tisha kwa katika maneno pale alosema mbele gal wala yusawi sha'ratan min sha'arati. Achana ile mwalimu gani naye huyo unyele wangu haitoshi. Haitoshi unyele wangu mmoja na elimu gani? Hii <laughs> ni alama ya usafihi alikuwa na. Kana safiha. Manaki ilmu wa sheikh al-Islam. Haifitiki. Kila moja yaya yona. Iyake yikuwa. Aya yikuwa. Tusandukuni. Hine kani. Eh? Lakini ngalikuwa yake yikuwa zitenge unekana. Haka sema. Nasiku zote alama ya mtu jahil ni. Huwa tukana maulama. Hine alama ujinga waki. Hasema hatoshi unyele waki kwenye mwili waki. Kala kisha haka sema. Bala yasuluhu ayakuna shisaan lima alim. Huyo hawezi kuwa hata kwa nye Hawezi kuwa hata kwa hawezi kuwa ni uzi wa kia tuchangu Wata unye Uzi wa kia tuchangu hawezi kuwa huli Allah yeah. Mwana uhasidi na ufanya Uhasidi ni kitu kibash Wallah Ni kitu kibaya Uwa mchukumara mwana Kwa mwagama hali Hii utajua wazi masala Na masala ya ilmu hayakosi haya Hayakosi Kuna mambo mingine utawana ni ya kweli lakini mimi nikuangalia utawana kama mwenye akili sana pana hapa kishindo hapa hapa kuna mtu tu huugua hapa hu um, awate maradhi yake mambo yaendelee kesi kadhalika hapa kuna wengine maskini huugua maradhi haya naye atawaua yatawaua yata kwa sababu hamarami mabaya kwa sababu Allah itabaki yetu maana hakuna gani Allah tikupa nani atakuja kukunyima kuna mtu atakutishia kunyima kunyang'anyia فهذا يدل على جهل لهذا الرجل. يا أنت ما يتباهي، جاهل بلا شك. ما أنا ما توكو في بي تباكيه طباخين ولا فلا ولا ممبالا. نأو تجيكون أيش أتونا مرادي ماي العيادة بالله. قوي الشيخ السلامني ماي لو بتشيد أنا ما ما حسيدي. ولا يمكن بكي. لكني سلام هكوا واوا. وسبابه لي حاكم القميوا. نالله نا سبحانه وتعالى كتير توفيق كتير لي حكوا ماي هكوا فيه فيه اللي <سؤال> سنجنا نتكلم لغة اسلام كالي، موجود هذا في شيخ الاسلام، قام فانوس كمoya <كموجة> ذكر قصة الشوكاني ذكر وغيره، سك <سؤال> مoya <موجة> <موكا وميسابة> اللي كتانا أبو حيان النحوي المعروف أبو حيان والعلماء النحوي من كتابك البحر تفسيريات أبو حيان الاسم ما رأت عيناي مثل هذا الرجل ناني سيباوي أكبين ذا كتاب فسيباوي نسيباوي الكل كنا الكتاب جناح جا الكتاب برجعنا لك أصل قولتي كبين نسانا حيان akim sana saibawi, hatta akandika abiyat, azima, akim sifu saibawi. Akandana hama shereyake, akina akam soneo shaykh islam, akam sikiza. Akam sikiza, akshakumaliza akam kumaliza akidogo akam choma akidogo, akam maneno akidogo shadid haku peda, abu hayyan, haku ya peda, abu hayyan, faqata'ahu akam katah. ما بس كمان مي مين مين مني خلاص كم كت فهجرة لأن غربي بامعوس ما يحتاج هذا الطقس صورات زينة عجيبة إيه سبحان الله ولا وبراء في الشخص الحمد لله كوني متمتمي أنا سمعت واحد من الطلاب يقول لغيري أمي مابيا كنا محاضرة وشخوات فلاني inshallah tukutane huko huyu mwanafunzi hakuenda ule shekha likuwa na matata matata yoni akampigia simu siku ah mbona siku kuona kwenye kwenye hole ili mhazara akamambia mimi siwezi kuja kwa sababu mwalimu wangu aliniambia kwa mbahu shekha likuwa huko wana matatizo mzuri kwenye zake ndo sikuja ya wabu Dinishtuka. Alpunayalisi ya hulu. Ya Na mimi na wewe bas. Mtu yoyote. Ambaya atakwa kinyumenahumu walmwangu. Na mimi kwa kinyumenahumu. Kwa wabimina ya urafke kifawumalizaki hapa hapa sahih. Nampaka leo. Kila kimuliza hawa jawasiliana. Kila leo. Alwala walbara'ati shaks. Na hivin li mba'ad ya wakuwa na lea wa nafuzwa. Sharti ni hivotu. أتقالو شخلان عنه سيلو سيلو نللنعينه سيلو حتى كمان لما كوسا اللي نزيد في المهم وكخليفة قول شيخي نمين خلاص أعوذ بالله والله هذا ليس منهج سلف ناجب مياه بس هو تؤمن بمنوها تطبخين دسيد إيجي جابي جيتشان لصوت صاحب إيجي لما أحب كذلك ما يجوز هذا يا ألم برغطة سأحبان عنكليا أمير مهاجر شيخ الإسلام سأوتو أمير دولة سيباوية بكسير شيخ الإسلام ويجي الممبيا على الممبيا منين هو بانك كممبيا ما كان سيباوية نبيو نبيو النحو ما كان سيباوية نبيا النحو ما كان سيباوية نبيا النحو أكو نبي أكو نبي كممبيا Ba'l akhpa'a fi kitabihi al-kitab Malawatu al-nuqqa Dikka As-salamu, ma'kana yaqra' kamaqsa magazeti Yaqra' qira'a tanaqid Am-anbiyya sa'ibawaisa sa mormuha na namsifatahu juhi Kwa nye kitabu cha'kichu al-kitab Akhpa'a fi thamaneena mawbi'a Ma tafhamuha Anta Iyay wala la gandiyotabu yafahamu Allah Tasaba huyana kazi ni jasho. Hey, Ei, na mimi pia mkozii si naho <laughs> si shikelangu tu. Mimi pia mkozii tata droka waukumkani. Amambao na nisoma mashairi kwa pakuni sifusi sifu na mubala zako za mashairi Tasa sasa kuanze kwenye kitabu chake al-kitab kilese kwenye mahali tamani na ya luga. Vewe mionyonge uweyui umesh... na makisoma kila sebuni au yao. Kuwa lim koso ay na kwa kila kibomaramon ya. Lest ka dale? Mana susuot yon kisip yon kibagile kitabu na haoni. No mana kam kasiro kasiro na yakan daxlas na min na yekuis. A kamahagi rin share kisla, makamur. No mana ko kitabu chaki kitabu chagi yetatafsir ko andika tafsira k'alba alim shabliya sa na share Islam bala lang. Eh? Warabaho b'asal. Sosistuoke. Sama bunihi. Lekin ningaw tasya mahama ulam ang kidawo na yon munafasa. Haya ha, ha, mingine hukwa madebe matupu. Nga wala nga kidogo tasama kaweza kurubiana. Madunru matupu na yuhunena. Hano majamu. Haya madunru yuku yanaopijakelele hukundu mato shangaa. Za kiyambiana wa ukwa wakidogo tasama hapa kuna kidogo munafasa abena yao. Alezi kathari. Tena sikuwa kukoswa kiilimu. Ni matusi tu. Alikuwa jambaze likuwa hivya. Alikuwa hiyawa likuwa al hiyawa. Subhanallah. Hajimu. الشيخ الإسلام كم عاش أي وبيانا عقيدة جهمية ومشبئة تشبيه لا يوم بني مشبهة الشيخ السلام يوم بني مجسمة ومشبهة أعوذ بالله ولم تهجأ لنا ونجهيبه صراحة ولا ما يخاف الله سبحانه هذا من إشارات أهل البدع وضلالات أهل البدع ميشو, ميشو بيكوابها في تماليزية kuna kifungo muhimu nitaa muhimu jida kuonesha namna gani baadhi ya ahwal zake gila. ndio mushanga basi shangaye mjue watu walipitia mtihani kwamba ni alim hakuondwa pata mtihani alipotio mara mwisho kwenye qalatu dimashq mara mwisho alifurahi ile mara mwisho alifurahi kwa sababu ile kal'a ilikuwa tupu yeye na wanafunzi wake kazidi furahi يعني تفتا فرثة سسا بالنداني فانين دعوانا فاني مامو اكفرهي سانة بن القيمة سكونا فرهة كما هي الفتوهي لمرامش فقال فأخذ يطالع في سجنه ويصنف التصنيف الكثير الياديك في الرسالة نيجي كلنداني نبي تبو بي يرسلها الى خارج سجنه اكتو مانا نجز يصوم وليك ينغوز سلطان القونا كازيا يندليا نهبان وكيلا اكتوى امري أكتو أمري بإخراج ما عنده من أوراق ومحبرة وقلام وأن ذلك كلامنا مكارتس سوطة أبوكوني أبوكوني أسنع لكوان ديك سبحان الله إبن المفكيش سوص الشيخ الإسلامة بن قيمة سوطة نبيا ميمي من يوم باكونا نبيا أسنع لك أسنع لك أسنع لك المحبوس المحبوس Man hubisa kalbuhu al-Rabbe Wallahi Haya manenu Haya toki kwa kila mo Wallahi Haya manenu kwa wato Wa kuna ubudiya Hali yajun Si kaal Kaal al-Mahbusu Man hubisa kalbuhu al-Rabbe Mfungwa Ni ula lo fungwa mwake kumfikiya mwake Ukiya kumfikiya mwake kwa mwake na sisi tuliojela madam tuna alaka na Allah bado tuwasilia naye ndo tuko huko wala si kadhaliki alahu almahbusu man hubisa qalbuhu ar-rabb wa almasur man asarahu hawahu na mateka letekwa ni ule hawa zilomteka hawaza nafsi sio kutewa kamba kufungwa mahali thumma qala sabbi laqain shaka nabia ma yasna'u aada'i bi ajisumbua bure ha wanifanyia nini mimi hawa watu hawa adui Ana jannati wa bustani Fi sadiri Mimi pepo na bustani yangu Nikunayo ni na tembeyanawa Yani mimi? Tuhi La ilaha ilalaya Aina ma aruhtu fahiyamai Popote nendapo nikunayo Ana hasbi Habsi khalwa Kufungwa kwangu ni khalwa Hiya ibada Wa shahada Wa kini huwa ni shahada Wa ikharaji min baladi siyaha حين شع ramen ذيieneutni一個 SANDJOVALUTIMAL OVERVERWORDDU músik vkillnyeupium il分為 800個 parâne recep Schulz.C.P.B.S.T.M.D.M.A.D.I.E.E.V Satana.....islangslub of a cheap can 걷ères Sarah 가장 you say wan Right across dieses 이건.Islam me mol большim fl Xingqiyim aj'aq.Illasa20.sfich que nos voyais... premise Uofye y bio batar..े Executive Begrose de al Haifa al wa al أسيقوا يوما تاتو أبان لعشرين من ذي القعدة ترى عشرين ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمئة مياك ميا سبعة عشرين نان تكوام يمشي أبو فني سام سبعمئة ثمان كم سنة ها Nani mwenye si sita, Na sitin na, Hame Hame sabah, na hiyo sabah, na hiyo sita, na yasir? Ha? Sita wa sana sita wa sana Lakini ni ameitumia saa mambo ya mtu miaka 200 rahimahullah rahmatuallahi sasa asema baada ya kufa hapo wa kana baada ikhraji kutubihi baada kutupokongonywa zile vitabu vyake kalamu wino sasa hizi kuandika sio sasa alibaki nifanya nini qurani qurani tabinyanganya iko kifua ni au tafungua moyo wake qurani hawezi كل جبكية سسكة كان قرآنياك ويأي عكف على كتاب الله اللي كان ليا قرآنياك سم راجعيك فكان يختم في كل عشرة أيام ختمة سككوم ختمة سككوم ختمة وختم القرآن مدة إقامته بالقلعة كي لكي بين ديك ويالا الليوهي يختمش القرآن إحدى وثمانين ختمة إحدى وثمانين خطمة، أه أسرجاني لفاصة، أقول أسرى لفاصة. انتهى في آخر خطمة، خطمة يا كاميش، أليكوما قن صورة اخترب، آية إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مالك مختير، هك هك مال إذا خطمة يا ميش، هتبقى كتره، قرينة إشارة. يأيّنه يا كومبيا هو يويندواتي. نفس كذاه. كما فكوفة بسرعة. الرازي رحمه الله. ها؟ الكوفة كي سما حديثي. فني إسناد حديثه. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إلا آخر كلامه. الإسناد حدثني حدثني. أكمل زعك فكابس. واضح. نتنيا لي وسكياراتهم يسموا مقصص إسناد. ذاك الناس يهيمون من قصص. أكيد يوديشا إسناد. وفي سكرات الموت. لا لا هكوسهاو رزين لأن الله في الرخاء فحفظهم الله في الشدة.إيه وهي نوع شيء يسير من حياة الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة نهى والله من متشج لكيرودي وكتاب الذهب السير أما حياة شيخ الإسلام وحياة وائل بن عبد الهادي اتباع تبقى معاملوك نما نما سلطان امور كثيرة تبقى جهد يكي نمنجانة كيوانغوز جهد معركة شقحة معركة شقحة سجاة كبيرة سي مسالة نعلمو نكتابو سيكي بيزيت وكي بي اما سي انا انا سيكي سو ترساسي تستمالو اسي ها كواهيبو ها, ها كواهيبو نعلماء وكحلقة كسمشة لكن يكيد يه، آه، ساساس ما مرجع ينلا لون جزا معركة شقها، نال كل رمضان يوم كم يفطروني وكهاتك كتندمكات يوم تأكله، كونه لهم مباح موله تتقوون بالحرب، نا كوان بيهذي شارة نفوز يوما، تتشيلنا، وكمان بيسمى إن شاء الله قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا <تصفيق> سبحان الله، آه وكان قبل ذلك كان يدعو الله الليلة كاملة، قال أقول إن شاء الله لكن تحقيقا لا تعليقا، وكشنجا كيف يقول هذا الكلام؟ كيف يقول هذا الكلام؟ لكن وكسندقوين وكان يتاول الايه ان نسيت الاه تكوجسيه ايه 1 الحج سنفكر لا ينصرن الله لا ينصرنهم الله إنه رأى استدل قال نحن بوغي علينا. والله يقول لا ينصرت أكيد تحقيقا لاسقارة بس قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. ثم قرأ الآية لأن نحن بوغي علينا فأكيد سينصرنا الله سبحانه وتعالى واضح. عينه ما تشاتي كوسو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سأدرس درسنا كوديا إن شاء الله تعالى تتصومها. <تصفيق> Kitabu chetu, mithinillahi ta'ala Tushajua kusu kitabu Mawadhoi nini, yale mwandani tutarajia nini Na mwenye kitabu Misha mwona, no mikisikia madundo madundu Pijakelele kule nje, mwelewe Ya pijakelele kwa sababu Haya jatiwa maji indani Ya kitiwa maji, ya tanyamaa, ya tatoa kit Asama itanya maa. Itanya maa. matupu Ya tanyamaa, ya tiyo matupu Haa, mwelewe Izo ni hasad, hasad Hile tu lazisoma hapa Ta Tabinakitafibi hadha, lukadarisha Allah como